ويكن الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ ايام ثم استوى على العرش يدبر الْأَمْرَ ما من شفيع الا من بعد إِذْنِهِ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون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 ما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسابا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 الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها والذين هم عن آياتنا غافلون أوهم النار أولئك ما النار ربما كانوا يكذبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء أنا في طغيانهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ذر وهو مر لك ألم يدعنا إلى ضر مسه؟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 ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا او بدل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 لَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ثَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَضْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون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 كان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لا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 متاع الحياة الدنيا ثم إليا مرجعكم ثم إليا لرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ آ نزله من السماء، فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأمّع، حتى إذا أخذت الأرض خرفاً وزيّنت، وظن أهلها أن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 والله يدعو الى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزياده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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ نَاعِمِينَ كم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل بين يرزقكم من السماء والارض أم والسمع والبصر وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فَذٰلِكَ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا لٰبَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ الخلق ثم قل الله أبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 بعض الذين عيدهم أو نتوفّينك فإلينا مردعهم, فإلينا مردّعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول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 كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوكم عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستمرون لك أحق هو كل وربي إنه لحق وما أنت بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به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 سَيُعِيدُ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ نُعْذْرَةٌ مِنْ ربكم وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 لهم البسرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن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 ترون على الله الكذب لا يفلحون متعون في الدنيا ثم إلى ذرّجهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكذروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر يقولون للحق لما جاءكم أسيح هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آذا وتكون لكم الكبر في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين فقال في العون توني بكل ساحر عليم فلما جاء استحرت قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فلما ألقو قال موسى ما مدد إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المدرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف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 سديلا الذين لا يعلمون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فاتبعهم في العون وجنوده بوجاء وعدوام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 فلو ل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا, لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما إلى حين ولو شاء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 في السماوات والأرض، وما تغني لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم؟ قل فَلْتَظْرُو إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَظَرِّرِينَ لنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك أعوذ الذين تعبدون من دون الله ولكن أعوذ الله الذي يتوفاكم ولكن أعوذ الله الذي وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانفعلت فانك اذا من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن لَدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأَى يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِن تذكر <تسكى> الله بضره فلا كاشف له إلا هو وإيردك بخيره فلا رادل فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا قد جاءكم الحكم ربيكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلَمُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين